بسم الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما ادراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتبكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما أقضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نبخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وإن شفقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُرْضَوْنَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ وفي عيشة راضية في جنة عانية فطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأماما كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم موت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتا كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا فظلوا ثم في سلسلة ذروها سبعون دراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحق على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام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 وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ خَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا انن نحاجزين وان انه لتذكره للمتقين واننا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم